نعم لا بد من حب لتملأ كوننا الأنوار ليغمرنا عبير الود تبسم حولنا الأقدار لنفتح صفحة كتبت بنور القلب والإثار. سنرسي منهجا يذك فتاحا بيننا وحيوان